یا الله یا الله رحمن یا ذا يا حي يا قيوم يا ذا الكمالي يا الله يا رحمن يا ذا الجلالي يا حي يا قيوم يا ذا الكمالي يا بلا الأكوان شيئا وراء شيء شرق وغربا ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي شماله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمن یا ذا الجلاله یا حج یا قیم یا ذا الكماله یا داب یا داب عليه يلا يلا يلا يام يا يا يا يا يا يا وجه السماء في نجومك يا محقق انحلم انت والذلي علي يا مزين ان وجه السماء في نجومك يا محقق انحلم انت والذلي علي قموال يا الله قبار قتبت همالي, همالي وردت على كف الثرار جبالي جبالي يالله يالله يالله الدنيا تزهى يا إلهي وتحلى دمك على رس الحلاوة الجمالي الدنيا تزهى يا إلهي, يا إلهي تحلى دمك على رأس الحلوة الجمال الحمد لك يا ربي أول واخد حمد كثيرك يا عظيم الغصال غصالي خصال مانا